وهل هذه الأصناف هي المعمول بها الآن في إخراج الزكاة أم استجد شيء في فقه زكاة في الزروع والثمار أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض بناء على ما ذكر وما جاء من أنواع جديدة من الزروع والثمار اختلفت آراء الفقهاء الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصناف التي تجب فيها الزكاة فأوجبها أبو حنيفة في كل ما تنبته الأرض ما دام قد قصد بزراعته استغلالها ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمرة له وعلى رأيه تجب الزكاة في القصب والموز والطماطم والخضر أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه زكاة وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون ولم يوجب الزكاة في الخضروات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز وقال الشافعي كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف. وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس فلا زكاة في الخضر والفواكه الطرية بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة في القصب والموز والطماطم والخضر وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة ومما أخرجنا لكم من الأرض وبناء على عموم الحديث الذي رواه البخاري وهو فيما سقط السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة في أصناف معينة مما يقتات ويدخر وإذا كانت زراعة الخضروات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدر ربحا كبيرا فهل من سلطة ولي الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام؟ إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء وللفرد أن يختار منها ما يشاء لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفه في جمع الزكاة من الخضروات وسائر الفواكه وسائر الزروع مراعاة للمصحة العامه جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس في معصية وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام والله أعلم